البتروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بالضع سلنا لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ما يشاء.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 بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أو يسيروا في الأرض فيضروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها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 وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرقون فاما